يا ربنا يا ربنا يا سامعا للدعوات يا ربنا يا ربنا يا, يا غنفنا يا ربي من المذنبين يا واهبي رحمك برحمك رب العالمين من ذنبنا يا ربنا جئنا بدمع تائبين يا ذا العلا فمن على يا رب قالبي يا واهبي رحمك برحمك رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا سامعا للدحوات يا ربنا Ya Rabbana, Ya يا عالما ما في الخفا يا كاشفا سر القلوب طلل علينا رحمة واستر لنا كل العيوب عبدك يا رب السماء أجاء من حولك عفوى من سيدي وإليك يا ربي يتوب ضلل علينا رحمة واستر لنا كل العيوب رباه لو طاقت بنا الدنيا إليك المحتوى خذوا فؤادي سيدي طهروا من رجس الغوا قلب لنا يا ربنا قلبا من الدم بكتوى بس الهرور يا ليته بزلالك العذب ارتوى خذه به فادي سيدي تهرم الرجس الغوى يا ربنا يا ربنا يا سامعا للدواء يا ربنا يا ربنا يا غنفنا فينا يا ربنا يا ربنا يا سمعا للدعوة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا كأنه بصبحي يجفو جمال المشرقي وضيعته للمذنبي إلا لم يتوب أو يتقي الله كان من مذنبين ناجاك عفو الخالق الذي من عذبك المتدفقي وضيعتها للمذنبي إن لم يتوب أو يتقي أو يتقي يا ربنا Ya Rabbi na, Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Ya Ya يا, يا سيدي مدة حنينا لسماك أدعو ما خاب الذي في السر يا ربي دعات اغفر لنا سواك أدعو ما خاب الذي في السر يا ربي دع يا ربنا يا ربنا يا سامعا للدعوات يا ربنا Wszelkie prawa Oh. Uh -huh.